وَإِذْ تَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَل لَّن تَمْنَعُونَا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ كُلٌّ فِيهَا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 إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا اننا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الشهاد يوم لا ينفع الظالمين ماذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرا لأولد الباب فاصبرن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان نتاهم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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما يستوي لعما والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات وذى قليلا ما يتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم دعوني أستجيب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم سيدخلون جهنم مذخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا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 من ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم يخرجكم طفلة، ثم يخرجكم طفل، ثم لتبلغوا أشدكم، ثم لتكونوا شيوخا، ومنكم من يتواف من قبل ولتبلغوا أجل مسموم والعلكم تعقلون.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 إذ لغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا قالوا ظلوا عننا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين ذلك بما كنتم تفرحون وتنرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبيس مثوى المتكبرين فاصبرن وعد الله حق وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولِنَا أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ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 سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَامِيمٍ تَنزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لقوم يَعْلَمُونَ بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنتم مما تدعون إليه وفي وفي آذاننا وقرؤ ومن بيننا وبينك حجاب فعملنا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما, أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يوتون الزكاة وهم بناخرة هم كافرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غَيْرُ ممنون قل إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرَضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَابًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام في أربعة أيام سوا اليسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها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 فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ إِنِّي نَذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِّثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَتَهُ فَإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة يروا يرون الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم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 أفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أم ياتي أَمَّن يَتِئَ مِنَ الْيَوْمِ الْقِيَامَةِ إعْمَلُوا مَا شَئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْن يديه وَلَا مِن خَلْفِهِ